بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء بلاب وتب ما أغنى عنه وما كسب سيصلى نارا لا تنهب ومرأته حمالة في زينها حبل مساد